وهو بكل شيء عليم هو الذي خنق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش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 وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَقِلِّينَ فِي نفْسِهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِكُمْ وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا لَكُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم درؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض اسْتَوَي مِنكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقُرَةً أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر وله اجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ليوطاع فهو له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسألون ربهم يسألون ربهم بين أيديهم وبأيمانهم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ فِي الْأَرْجُورَاء أَكُمْ فَأَنْتَمِسُوا نُوراً فَظُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ وَظَاهِرُهُمْ مِنْ اقْمَنِ الْعَذَابِ يُنَادُونَهُمْ أَنَمْنَنكُمْ مَعَكُمْ يُنَادُونَهُمْ أَنَمْنَنكُمْ مَعَكُمْ قَاعُ نُضَنَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفَسَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفَسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ مُرْتَبَتُمْ وغرتكم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذ منكم في دين فاليوم لا يؤخذ منكم فديته ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم مأواكم النار هي مولاكم هي مولاكم وبئس المصير <تصفيق> ألم يأذن الذين آمنوا تخشى قلوبهم؟ ألم يأذن الذين آمنوا تخشى قلوبهم؟ ألم يأذن الذين آمنوا ألم يأذن الذين آمنوا تخشى قلوبهم؟ ان تخشع قنوبهم لبذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فطان عليهم فَقَسَتْ قلوبهم فقست قنوبهم فقست قنوبهم كثير منهم فاسقون أم أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ قد بئِنَّ الآياتَ قد بئِنَّ لكم الآياتَ علَكُمْ تَعْقِلونَ إنَّ المُصَدِّقِينَ وَالمُصَدِّقَاتِ وأقرض الله قرضاً حسناً يطاعفُنَّهُمْ وَلَهُمْ أجرَ كريمٌ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصادقون والشهداء عاد ربيهم لقوم أجرهم ونورهم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم. أم أن مال الحياة الدنيا نعبوه له وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. وتكاثرهم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الزراعة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما وفي الآخمة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ولضوان، ومن الحياة الدنيا إلا متاع الورور ومن الحياة الدنيا إلا متع والغرور. سبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة، وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت من الذين آمنوا بالله ورسوله، أعدت من الذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.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 الذين يبخنون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله فإن الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا وانزلنا لهم الكتاب وانزلنا معكم الكتاب والميزانا يقوم الناس بالقسط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 وَقَضَيْنَا أَنَّ السَّمَاءَ نُحُورٌ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِن النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ قفينا على آتارهم برسلنا وقفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأف رأفته ورحمة ورهبانية بتدعوا ما كتبناها عليهم إلا إلا بتغرض الله ورعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم يُأتِكُمْ كِفْلَينِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَنْلاَ يَعْلَمْ لِأَنْلاَ يَعْلَمْ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقَادُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم